بسم الله الرحمن الرحيم معاشر العقوة الأعزاء سؤال طرحته على واسمحوا لي أم أطرأه على أسماع حضراتكم هل نحن أمة تذكر ربها أمة لا تذكر ربها أنت من الذاكرين لله حقا اعتقاد خاص من الناس اعتقل معه قال لا اله الا الله محمد الرسول الله فقد ذكر الله واصبح من الذاكرين لله لو كان الامر هكذا يا اخي فما اسهل وما انتبه لو كنت تعتقد اننا امة تذكر ربها في هذا الزمان فلماذا اصبحت الامة فيما اصبحت فيه? لماذا اصبحنا فيما نحن فيه من ظلمات من بعدها ظلمات. أنت تفهم بأن الذكر هو لا إله إلا الله محمد الرسول الله وكفى أنت من المخطئين في فهمك لذكر الله رب العالمين إخوتان. تعالوا لنفهم ذكر الله على حقيقة لنكون أمة تذكر خالقها بصدق لا ذكر مزيف لا وعالوا إلى ذكر جوار لنكون من الذاكرين لله حقا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عوض المقابر فإنها تذكركم وقاحبي كفا عذبتني العذاب هيا اجتمد معيه فزيدته انتكاف انتك عندما ينزلوك من على أكتاف الرجال لا تذكر ربها محاضرة قيمة. ألقاها فضيلة الشيخ محسن عفيفي. والآن مع المحاضرة. يا رب العالمين، يا رب رحمنا فإنك بنا رحم. ولا تعذبنا فإنك علينا قا. والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا مصرته ولا ظالما إلا قهرته ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله ذكره الذاكرون ابن ثابت رضي الله عنه الوفاة ونام على فراش الموت كان يبكي بكاء مريرا على أي شيء كان يبكي أكان يبكي على الدنيا إنه يعلم إنها زائلة أبكي على مال المال زائل أبكي على منصب لا دوام للمناصب كلها إذن فعل أي شيء يبكي لما تبكي قيس ابن ثابت فيقول قيس أبكي على ثلاثة أشياء أبكي على ليلة نمتها وأبكي على يوم أفطرته وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين أبكي على ليلة نمتها كان يود أن يقوم الليل كله قائما لله راكعا ساجدا داعيا مولاه وأكي على يوم الأفطرق كان يود أن يصوم الظهر كله لرافع السماء بلا عمد وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نفسي. حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن. حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن. وظلمت نفسي ورأى العزول صبابة فبكاني سيدنا محمد الرسول الله اسمع الى صاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود وصاحب اللواء المعقود وهو يقول في الحديث النبوي الشريف الصحيح لن تقوم الساعة حتى يقف الحي على قبر الميت ويقول الحي للميت ليتني مكانك. أعد الحديث يا رسول الله. لن تقوم الساعة. حتى يقف الحي على قبر الميت ويقول الحي للميت ليتني مكانك وأنا من هذا المكان الطاهر أقول لك يا رسول الله لقد جاء الوقت الذي أخبرت عنه فنحن في زمن أصبح الحي يقول للميت ليتني مكانك فنحن في زمن أصبح الحق فيه باطلا وأصبح الباطل فيه حقا وأصبح المعروف فيه منكرا وأصبح المنكر فيه معروفا وأصبح الأمين فيه خائنا وأصبح الخائن فيه أمينا وأصبح الصدق فيه كذبا وأصبح الكذب فيه صدقا وأصبحت المحجبة فيه منبودة وأصبحت المتبرجة فيه محبوبة جاء الوقت يا سيدي يا رسول الله يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت تحيا <تصفيق> لو السقاء الرسالة. وأديت الامانة. ونصحت الامة. وكشفت الامة. وجاعدت في الله حق جهاده. حتى اتاك اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى من اتبع طريقتك الى يوم الدين. اما بعد إخوة الأعزاء، سؤال طرحته على نفسي، واسمحوا لي أن أطرحه على أسماع حضراتكم. هل نحن أمة تذكر ربها؟ أعيد السؤال مرة أخرى. هل نحن أمة؟ تذكر ربها وخالقها وقبل ان تجيب لا تاخذك العاطفة اسال نفسك هذا السؤال انت من الذاكرين لله حقا الكثير من الناس يعتقد الله تعلم ما قال لا الا الله. محمد رسول الله. فقد ذكر الله واصبح من الذاكرين لله. لو كان الامر هكذا يا اخي فما اسهله وما ايصره. لو كنت فاعتقد اننا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 إن كنت تفهم بأن الذكر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفى فأنت من المخطئين في فهمك لذكر الله رب العالمين يرحم الله تعالى حاتم الأصم كان قبل أن يدخل في الصلاة وقبل أن يذهب ليتوب ان اتربى فانني اودئ قلبي قبل ان اودئ جوارحي. قالوا وكيف تودئ قلبك يا حاتم. قال اودئ قلبي بالتوبة والخشية وذكر من لا يغفل ولا ينام. انما المؤمنون يا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربيهم يتوكنون الذين يقيمون الصلاة. ذكر الله على حقيقته. لنكون امة تذكر خالقها بصدق. لا ذكر مزيف تعالوا الى ذكر الجوارح لنكون من الذاكرين لله حقا. اسألك يا اخي وانت تجلس امامي في بيت الله. ماذا تعرف عن ذكر العينين هل عينك ذكر رافع السماء بلا عمد وما هو ذكر العينين ذكر العينين كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضدنا من أبصارهم فهل نحن أغضدنا البصر عن محارم الله حتى التي تغطي وجهها أصبحت تحارب التي تغطي وجهها أصبحت في زماننا تحارب لماذا تغطين وجهك ولماذا تمنعين جمالك عن الناس اصبحت تحارب وقد اعجبتني احدى الفتيات الجامعات عندما الله أمركم أن تغضوا من أبصاركم فلم تغضوا من أبصاركم فغتيت وجهي عنكم حتى لا تقعوا أنتم فيما حرم الله وهذه مرأة من السلف الصالح لما سئلت عن زينتها كيف تتزينين فلم تقل كنت اذهب الى الكوافير لأضع الباروكة على رأسي ولا اضع الرميل في عيني ولا الاحمر ولا الاسود في شفتي شفتية ووضع الاستقامة لقوامي وذكر الله في قلبي. نعم. وضع الشفقة لعيني والإحسان ليداي والاستقامة لقوامي وذكر الله في قلبي. أسألك بالله هل أنت أغضبت البصر عن محارم الله وإن كنت أغضبتها عن المحارم في الطريق فهل غضيت بصرك عن المحارم في بيتك وأنت ترى العراية أمام عينيك على شاشة التلفاز أستحلفك بالله أستحلفك بالله وأنت في بيت الله هل غضيت البصر عن محارم الله وأنت تجلس في بيتك لو أغضبنا النصر عن محارم الله لنظر الله إلينا بعين الرضا لو منعنا النظر عن محارم الله لنظر الله الينا نظرة الرضا. وهل بعد رضا الله رضا? هل بعد رضا رافع السماء بلا عمد من رضا? رضاك عني خير مما الدنيا وما فيها. رضاك من الدنيا وما فيها يا مالك النفس يا مالك النفس قاسيها ودانيها ليس للنفس امال تحققها سوار منتقلنا من ذكر العينين الى ذكر الاذنين. استحلفك بالله. هل اذنك ذكر رافع السماء بلا عمد. كم من مجالس الغيبة جلسنا. كم من مجالس النعيمة جلسنا. كم من الغناء والموسيقى استمعنا كم من الأشرفة في بيوتنا تزيع ما حرم الله كم من مجالس الفسق جلسنا يرحم الله الإمام مالك رحمة الله عليه كان يجلس كان يكثر من الجلوس عند المقام عند المقابر، لا عند الشواطئ، ولا على المقاهي، ولا أمام الشاشة الصغيرة ولا الكبيرة، ولا في مجالس الغيبة والنميمة، إنما كان يجلس كان يكثر من الجلوس عند الأمواج. عند ناس إذا كان بينهم لا يؤذوه وإذا تركهم لا يغتابوه إنك الآن عندما تكون في مجلس بمجرد أن تقوم منه لا تنقطع ألسنة الناس في الحديث عنك فما لنا فما لنا تركنا الجلوس عند المقابر التي أوصانا بها المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه ألم تسمعه وهو يقول عود المقابر فإنها تذكركم بالآخرة عود المقابر عود المقابر لا عود المصائف. عود المقابر. لا تنقطع الزيارة عن الميت وكلنا سيذهب إلى هذا المكان الكل سيذهب والكل سيدخل في هذا البيت الذي سيبتلعك بلعا عندما ينزلوك من على أكتاف الرجال وعندما تدخل في لا أنيس معك ولا ونيس معك ولا جريس معك ولا صديق معك ولا رفيق معك ولا حبيب معك ولا أب معك ولا أم معك ولا ولد معك ولا أخ معك فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني